الحق والنصر العظيم إننا نذوق سبحان ومساء رحمة منك وعدلا وارضا إننا نذوق سبحان ومساء. رحمة منك وعدا وارضا فجمع الشمل إخاء وإباء ربنا واحفظ لنا أمجادنا يا رب ربنا وانصر بنا أوطاننا Bil alamin, Bismi Allahumma Rabbi, Bil alamin, Indi هب لنا روحا من العزم سديدا أعطنا القوة والبأس الشديد هب لنا روحا من العزم سديدا القوات والبأس الشديد وقت بالماضي لنا عمرا جديدا ربنا واحفظ لنا أمجادنا يا رب ربنا وانصر بنا أوطاننا باسمك اللهم رب العالمين باسمك اللهم رب العالمين جدنا منك الصراط المستقيم. ذعنا مثل ما کناسانس آفه اعنا قوی نا نا وانصر بنا أوطاننا ربنا وانطلنا أمجادنا يا, رب ربنا يا ربنا وانصر بنا أوطاننا يا اللهم رب العالمين